يا أجوى الذين آمنوا أغفوا بالعقود محلت لكم بغيمة لنهام إلا ما يتل عليكم غير محل الصيد وأنتم حرق إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائل الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللت ولا يجرمنكم شرآن قومين أن خدوكم عن المسجد الحرام أن تهتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا العدوان والتقوى إن الله سديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنذير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوثة والمتردية والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بنذلام ذلكم فسق اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشهم وخشاهم اليوم أكملت لكم دينكم وأطممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخنصة غير متجانفين لإثم فإن الله غفور رئيم يسألونك ماذا أحل لهم؟ وَنُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُم مِّمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُونُوا مِنَ الشَّاكِرِينَ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ الْيَوْمَ أُحِلَّنَ لَكُمْ طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ دونك تبا meu قرب من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتموا إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسعوا برؤوسكم وأرجنكموا إلى الكهبين وإن كنتم جنوبا فاتطهروا وإن كنتم مرضا أو على سفر أو جاء أحد أو جاء أحد منكم من الغائط أو أولا مستموا النساء فلم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسعوا بوجوهكم وحديكم من ما يريد الله ليجهل عليكم من حرج ولكن ليطهركم وليتم نعمته وعريكم لعلكم تذكرون واذكرون مقال الله عليكم وميساقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقصة ولا يجرمنكم شناء نقوم على ألا تعدنوا اعدنوا وحقرب للتقوى والتقوى بما تأملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أنائك يا ايها الذين امنوا اذكروا من الله ي عليكم اذ هم قاموا اذ هم قاموا يبسطوا عليكم ايديهم تكف الله أَوَلَا يَخَافُونَ اللَّهَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَإِذْ أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمُ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ظَلَمْتُمْ <تزرتموهم> وَأَقْرَضْتُمْ اللَّهَ وَأَقْرَضْتُمْ اللَّهَ قَرْضًا هَسَنًا لِأَكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ ولا جَنَّاتٍ نَّعِيمٍ لَّنَاطِئِينَ تَغْرِيمٍ تَحْتَهَا ما ان قضي بعد ذلك من قوم فقد ولثوا السبيل فبما نقضي ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم مقراثيا يحذفون الكلمه اما واضعين ونسوا الضم Wa تزان wani u a q inati minmu إ qqa la min zafu aanugu wawax in Allah ibmoin Wamina lazi qu in وَنَمِيصَقَرٌ فَنثُوا حظا مما ذكرو به فنثوا حظا مما ذكرو به فاغرينا بينهم العداوه والبغض اي لا يوم القيامه الله بما كانوا يصنعون يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ وَيَنشُرْ عَنِ اللَّهِ نُورًا وَكِتَابًا مُّبِينًا يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَن تَبَارَكَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ مُؤْمِنِيَّهُ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاذْفَرْهُمْ بِرَحْمَتِكَ ولفماري اعملكم من الضوء شيء انجد رود ايهلك أن المسيح ابن مريم وام ان رود ايهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصار نحن أبناء الله وأعباءه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويحذب من يشاء ولله ملك الثماوات وارض وما بينهما وإليه المصير يا أَهْلَ الكتاب قُمْتُ نَذِيرًا لَّكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ أَنَا فَطْرَةٌ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا ۖ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَ مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ بَلْ جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ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 الادب يا قومي على ادبكم فتنقوا خاطرين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 فَإِذْ هَذَا قُلْتُمْ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ مَا لَن أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا فَذَهَبَ اذهب تو رب كما قوتنا ان ما هنا, هنا قائد طال ربي اننا املك الا نفسي واخى ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فانها محرمه هنايهم الابعين سنه يتون في نار فلا تفعل القوم الفاقين واتلو عليهم نبأ ابنا آدم بالحق اذ قربا قوما فتقبل من هذه ما ولم يتقبل من لا قال انا والا انما يتقبل الله من المتقين يا بثط يديا يدك لتقاتلني ما انا ببسط يدي اليك لاقتلك ان يا اغف والله رب العالمين اني أبي اسمي وحسمك ما تكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوحت له نفسه قتل حقه فقتله فأصبح من الخاسرين فبأث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلة أعجفت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري فَوَعَدْنَا يَعْقُوبَ أَن أُتِىَ أَخِى فَأَطْمَئِنَّ مَا دَيْنَا مِنَ, من الْجَلِيثِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ أَوْ فَسَادٍ ومن احيها فكأنما احي الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبجنات ثم إن منهم بعد ذلك في رضي لمترفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويا في الوضي فسادني ايو قد تنو او انضم او اود قطع من خناف في نوم فمن ذلك كانوا خزي في الدنيا وانا هم ثناقه عذاب عظميم لَذِينَ تَرَبُو مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا فَاعْلَمُوا أَنَّ وَالَّذِينَ تَوَجَّهُوا فِي سَبِيلِنَا لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَانْتَظَرُوا السَّاعَةَ بِلَا في فَتَرَى الْأَرْضَ جَمِيعًا قَامَتْ وَبِسُلْطَانِهِمْ يافْتَدُونَ بِهِ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تَقُبِّلَ مِنْهُمْ ولهم Yuridun an yakhruju minan nare Wama hum bikharijin minha Wala hum hazaabun mukim Wa sariq wa sariq wa tubakot Wahu Allah aziz, hakeem فمن تب من بعد ظلمه وأضع فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رعيم لم تعلمن الله لم ملك السماوات والأرض Zibu man yasak Wa yagfiru ni man yasak Wallahu ala kul şeyin qadir Ya ajwa alresul La yuhvin kaalazina Yusari'una Fiil kufir Min alazina Kualu Aamanna Bi'abwahihim وَمِنَ الَّذِينَ آدُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمِنَا خَيْبِنَا لَمْ يَاتُوكُ يُحَذِفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَضِئِهِ يَقُونُونَ إِنُوا تِيتُمْ هَذَا فَخُذُهُ وَإِنْ لَمْ تُوتَوُوا فَاحْذَرُوكُ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُنَائِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِذِهُ وَلَهُمْ فِي النَّاخِرَةِ عَزَابٌ عَظِيمٌ مَا عُونًا لِكَذِبِ أَكَانُوا لِلزُّحْد فَإِن شَاءُوا كَفَحَقَّم بَيْنَهُم أَو أَعْرِضْ عَنْهُم وَإِن تُرِيدُوا أَن تُفَلَنَ يَضُرُّكَ شَيْئًا وَإِن حَاكَمْتَ فَاحْكُم Nok moha yo hipun وكيف kanse Waka fayo hake mo nakawa en da mo tau ere to fi o mo moo Hoda ونور يحكم بعن نبي أولا الذين أسلم الذين أسلم للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظ من كتاب الله وكانوا عليش عداء فلا تخش الناس وَلَا تَشْطَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيدًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْذَلَ اللَّهُ فَأُنَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبَنَا أَلَيْهِمْ فِيهَا نفس بنف ون عين بالعين ولن فبنا في ولذنا بلذم ولذنا بلذني والثن بالثن والجروح اقفص فمن تضوق دقيف فهو كفاره له ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا أبا آسرهم بعيث بن مريم مصدقا لما بين يديه من التورا وآتيناه لنجين فيه هدى ونور رضيقا لما بين يديه من التودرة وهودا وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأنائك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يدي من الكتاب ومعي من الحالي فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شراءة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يبلوكم فيما آتكم الخيرات إِنَّ اللَّهَ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم <تصفيق> بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنُحْكُمَ افتنوا كأن بعض ما أنذر الله إليك فإن تولوا فاعلمن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفعكم الجاهلية يبغون وَمَنَ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِلْقَوْمِ يُعْقِنُونَ يَا أَجُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ تَتَّخِذُ الْيَهُودَ وَالنَّصَرَاءَ أولياء بعضهم أولياء بعض وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَدِخَمَ الظَّالِمِينَ فَتَعَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشِى أَنْ تُصْيبَنَا هَدَى فأصى الله أن ياتي بالفتح أوامر من عنده فيصبح, فيصبح على ما أصر في أنفسهم نادمين يقول الذين آمنوا لَٰكِنَّ أَكْثَرَهُم بِاللَّهِ جَاهِدًا أَيْمَانِي مُنْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ تَعَانُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ وتديدمكم عندري فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين عزته على الكافرين يجاهدون يُجَاهِدُونَ في سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَهُ إِلَّا أَنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن إذب الله Ya ayu'a الذina آمنu na tatekizu الذina attekizu dinakum huzo'an waliban minal lazina odotu kitab min qablikum wal kufar awliya watequ Allah in kuntum mu'minin واذا naadytemu اِلَّا الصَّلَوَاتِ تَخَافُهَا هُنُزٌ أَوْ لَعِبًا ذَانِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ أَن تَنقُمُونَ مِنَّا إِنَّا آمَنَّا بِاللَّهِ وما, وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا وَ وَأَ أَكسَكمم فاسِقوط والهَلُ نَّئكمُم بِشَ مِ ذلِكَ مَسوبَةَن Svr mkana Wadol An fawai Svabin Wazaj Jau Kum Kualu Amanna Wadol Deklu Bil Kufri Wadol Kud Hroj Bih Wallahu Ahalem Bima وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ الشُّحْثِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلاَ يَنْهَى عَنْهُمْ رَبَّانِ الْجُنُونِ وَلَذَّكَرَ أَنْ قَوْلَهُمْ لِلإِثْمِ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ Waqonati yahudu ya dumoi maluuna olla taydi wau inu biima qlu Ba dau me bersukwa tanyu fiqkai fa yasha Wa yazidan na kasira Iliyik min Rabbik طغyana وكفرا وأlقينا بينهم العذاوة والبغضاء الى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفع الله ويسعون في نرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا لهم سجات ولا ادخلناهم جنات النعيم ولو انهم اقموا التوراة لولين Him den kunna se diversity his 연� но비 disneyta ez his عند sabato bin unmat walker mosto soe bakasir min ums sque ma want jo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 وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تسأل القوم الكفرين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 اِثْرَائَ إِلَى وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ وَاحْسَبوا أَنَّ فهموا وطموا ثم تاب الله عليهم ثم هموا وطموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد انكفر الذين قالوا إن الله والمثيء بن مريم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 قد كفر الذين قلوا إن الله ثالث سلاسة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمثن الذين كفروا منهم عذاب فلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رعيم ما المسيع بن مريم إلا رسول قد غلت من قبله الرسل وأمه صديق كانا ياكلان الطعام انظر كيف نبين لهم لا ياتس منظرا ليوفكون قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو الثميع العليم قل يا لا تغلو في دينكم غير العق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن ثواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إلى ألا لسان داود وعيث بن مريم ذلك بما عصا وكانوا يأتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فألوه لبيث ما كانوا يفعلون Tadil kathira minh um ya tawalawna lazeen kefaroo labe sema qaddamat lahum anfus mu an fakit Allah alayim wafi l'azaab وما أنزل إليهم التغزموا أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارًا ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْ هُمْ قِسِيسِينَ رَرُبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا إن الرسول تدل أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا ذا نؤمن بالله وما وان اطمأن ان يدخلنا ربنا مع الصالحين فاثابهم الله بما قولوا ثم تجري من تحتها النهار خالدين فيها وذلك جزاء المؤثنين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 ولكن يواخذكم بما عقدتم نيمان فكفاواته اطعام وعاشره متاكين من اطعام تطعمون اهليكم او كسوتهم ما تطعمون اهليكم او كسوتهم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 لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر ولا صواب ولا اثلام رجس رجس من آمن الشيطان فاجتربوا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم الحذاوة والبغضاء في الغمر والميسر ويصدكم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهنا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 إذا متقا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقا وآمنوا ثم اتقا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلوا انكم الله بالشيء من الصيد تناله ايديكم تناله ايديكم ورماحكم يعلم الله من يخافه بغيبا ومنعته بعد فانك فله عذاب لدي Bi a la vi a ma nun neta kwa tu nos soin da wa eu to wa kwa a ho me kom يا قوم بي ذوعد لمنكم هديا بارقا الكعبة او كفاره طعام مساكين او كفاره طعام أو عدل ذلك صياما ليذوق وباء امره اف الله وما ثلث ومن عاد فيام تقم الله منه والله عزيز ينتقم احلن لكم صيد البحر واطعامه متاع لكم ولتسجاره وحرم عليكم صيد البحر ما دمتم حرما واتقوا الله الذه إلي تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والخلائد وما في روض وأن الله بكل سعين عليم اعلموا أن الله شديد العقوب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون كل يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الباب انكم تفلحون وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنَا عِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبِدَ لَكُمْ عَفَى اللَّهُ عَنَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَعَنَا قَوْمٌ مِنْ قَبَلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كِفِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ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 La a do lokon ma do la iserta’itu I ma loñ ma بما ao تعملون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 فإن عسل أنا أنهما استعقوا إثما فآخران يقومان مقومهما من الذين استعق عليهم لوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومنهما تندينا انما اذا من الظالمين ذلك ادناءه اى توب الساده انا وجهيا او يخاف او يخافوا أن ترد ايمان بعد ايمانهم وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ ثُنَبَ يَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لا علم لنا.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 وإذ تخلق من الطير كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائلا بإذني وتبرئ لك ما ونبوص بإذني وإذ تخرج الموت بإذني وَإِزْكَ فَفْتُ بَنِي إصْرَ إِلَ أَكَ إجَتَع بِالبَجِنَاتِ فَقَالَ فَقَاَّينَ كَفَرُوا مِنْهُم إ زَ إَِّا صِعْرُم بُبِ وَإسَوحَتُ إِ الْ الحَوَالِ جِينَ أَناَا مِنُ بِي وَ قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن يلزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال إيث بن مريم اللهم ربنا أنذر علينا مائدة من الثماء تكون لنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية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 وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَمَ أَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي آلِهَةً مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك امك امك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير